أيها الأحبة في الله هذا هو الشريط السابع عشر من تفسير سورة المائدة عليه كتاب وهو إيش؟ الإنجيل وهو صريح قوله تعالى وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس فإن قال القائل هل الإنجيل الموجود الآن في أيدي النصارى هو الإنجيل الذي نزل على عيسى فالجواب لا فيه وفيه لأن النصارى وكذا اليهود وهم أخبث من النصارى بالجرأة على الله حرفوا التوراة والإنجيل وكما قال عز وجل قل من جاء به قل من جاء بالكتاب الذي أنزل على موسى قل من أنزل الكتاب قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسا تبدون تبدونها وتخفون كثيرا وعلى هذا فيجب التحري في نسبة التورات الموجودة في أيد اليهود اليوم والإنجيل الموجود في يد النصارى اليوم يجب التحرز وأن يقال ليس كل ما فيهما فهو حق بل فيهما ما هو محرف وفيهما ما هو منقوص وربما يكون فيه فيهما ما هو مزيد ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان في الانجيل هدى ونور يقول تعالى فيه هدى ونور وكذلك ومن الهدى والنور الذي فيه انه أن فيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ويناهم عن المنكر وأن النبي عيسى عليه الصلاة والسلام بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم هذا من الهدون ومن فوائد هذه الآية أن الكتب الإلهية يصدق بعضها بعضا لقوله ومصدقا لما بين يديه من التوراة ومن فوائد هذه الآية الكريمة التنويه بعظمة التوراة وفضلها وشرفها لأنه ذكر في هذه الآية أن عيسى مصدقا لما بينه من التوراة وأن الإنجيل ايضا مصدق لما بين يديه من التوراة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن في الإنجيل من العلم والموعظة ما ينتفع به المتقون لقوله وهدى وموعظة للمتقين ومن فوائد هذه الآيات الكريمة الحث على التقوى وأنها سبب لكل خير ولكل علم لقوله وهدى للمتقين ولا شك أن التقوى هي أساس العمل لأن من لم يتق الله لا يعمل ومن اتقى الله عمل بأوامر الله حسب ما عنده من التقوى. ثم قال عز وجل: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. في هذه الايه في قول وليحكم قراءتها القراءة الأولى ما هو مثبت وهو سكون اللاء وسكون الميم وليحكم والقراءة الثانية. كسر اللام وفتح الميم والتقدير وليحكم فعلى قراءه الاولى تكون لام لام الامر وعلى القراءه الثانيه تكون لام لام التعريف التي يعبر عنها احيانا بلام كي وننظر الاعراب على الوجه وليحكم تكون امرا من الله عز وجل كان يحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه ولكن هذا الامر هل هو مقول لقول محذوف أي كنا وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه او انه امر ابتدائي قيل هذا وهذا ومتى دار الامر بين التقدير وعدمه فالأولى عدم التقدير طيب أما على قرارة الثانية وليحكم فتكون تعنيلا لقول الله تعالى وآتيناه الإنجيل يعني ليصدق ما بين من الثورات وليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله فيه والحكم هو بيان الحكم والإلزام به يعني بمعنى القضاء فالقضاء بيان الحكم وإلزام به والفتوى بيان الحكم بدون إلزام أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه بما اي بالله أنزل الله فيه من أحكام وما يعني شرابه، شراب ها شراب ما بما أنزله شرطيه الله ولنفع موصولة بمعنى في الذي أنزل الله فيه الله هو. يا عبدالله بن عامر أعود بالله من الشيطان الرجيم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 جَعَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ولكن لِّيَبْلُوَكُمْ فيما آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون أحسن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى على عَلَىٰ بعيسى بن مريم إلى أخ ما معنى قوله وَقَفَّيْنَا آثارهم آثار من؟ وهم موسى ومن تبع من النبيين الذين أسلموا طيب لماذا نسبه إلى أمه يحيى هل يؤخذ من هذا أنه إذا وجد ولد ليس له أب أن ينسب إلى أمه يا صاحبي طيب الانجيل هل يعتبر كتابا مستقلا او متمم للتوراه؟ نعم يا مازن متمم هل هناك دليل؟ انا هذا مو دليل حتى القران نعم بيومي ايش؟ وش؟ تعالى <تصفيق> نعم ولو لكم بعض الذي حكم عليكم وايضا قال العلماء ان اكثر ما في الجيل مواعظ وقصص و و ليس احكام مستقله وهذا هو هذا هو الواقع طيب انت انا كمل الايه كمل وفوائدها طيب قوله ومصدقا لما بين يديه من التوراة اعراب ومصدقا لما بين يديه من التوراة يحيى كيف وقفينا على اثاره ما يعني ومصدقا انت ما يستقيم هل هنجسه هذه الاولى ها؟ اتينا الانجيل نعم صحيح فيه هدى ونور جمله حاليه ومصدقا معطوف على هذه الجمله الحالية فهو حال من الانجيل نعم قول وهدى وموعظه بالنصر معطوفه واتيناه الانجيل واتيناه هدى وموعظه معطوف على ايش على المصدر تمام والمعطوف على الحال حال كما تقول جاء زيد راكبا ومسرعا وضاحكا وما اشبه ذلك قال الله تبارك وتعالى وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيها هذا القران الاول فقط قال وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه فيها قراءتان الأولى وليحكم على أن تكون اللام لام الأمر والثانية وليحكم على أن اللام لام التعليل نعم فق في قلنا إنها لام الأمر فإنها مقول لقول المحتوب أي وقلنا لهم ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه وإن قلنا اللام للتعليل فهي معطوف على مصدق يعني مصدق المبيه ولأجل أن يحكم اهل الانجيل بما أنزل الله فيه وقوله بما أنزل الله فيه أي بالذي أنزل الله فيه وهو ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون نقول فيها كما قلنا في الآياتين السابقتين إلا أنه هنا قال الفاسقون فهل الفسق هنا فسق معصية أو فسق كفر <تصفيق> لأن الفسق قد يكون فسق كفر وفسق معصية هذا على حسب الحال والتفصيل الذي كانه سابقا تنزل عليه هذه الآيات فمن حكم بغير ما زاله عادلا عن حكم الله زاعما أنه يساوي حكم الله أو أنفع فهذا كافر ومن حكم بغير ما انزل الله للعدوان على المحكوم عليه فهذا ظالم ومن حكم بغير ما انزل الله لهوى في نفسه فهذا فاسد ففي هذه الايه الكريمه انه يجب على اهل الانجيل ان يحكموا بما انزل الله ومن فوائدها انه يجب على اهل الانجيل ان يؤمنوا بالمحمد وجه ذلك ان مما انزل في الانجيل صفه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد بشر عيسى به فقال ومبشرا برسولياته من بعد اسم محمد فلو قال النصارى اليوم انهم مؤمنون بالانجيل قلنا لهم لم تؤمن لانكم لو, لو امنتم بالانجيل لامنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم اذ هو مكتوب عندكم في التوراه والانجيل يامركم بالمعروف وينهاكم عن المنكر الآخر وايضا قد بشركم به نبيكم عيسى عليه الصلاه والسلام فان قال ان الذي بشرنا به اسمه احمد قلنا هذا اسم آخر لمحمد عليه الصلاة والسلام فاسمه أحمد ومحمد ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى فلما جاءهم بالبينات جاء من؟ جاء بني اسرائيل بالبينات أدال على صدقه وعلى تستيق عيسى ببشارته قالوا هذا صح مبين وكلمه جاء في اللسان العربي المبين تفيد الماضي ولا المستقبل الماضي فيكون الرسول الذي بشر به عيسى قد جاء وهل احد جاء قبل محمد لا هم ادعوا ان أحد جاء قبل محمد اسمه احمد انما قالوا ينتظر ان يجيء احمد فنقول هذا الذي قلتم غير صحيح لانه جاء وليس بمنتظر ومن فوائد الايه الكريمه ان الانجيل منزل من عند الله يقول بما انزل الله فيه وهو صريح جدا في قول الله تبارك وتعالى وانزل التوراه والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفقان وعلى هذا فيكون الفرقان من كلام الله لأن فيكون الإنجيل من كلام الله لأنه نزل من عنده وهو كلام موحى والكلام إذا أضيف إلى المتكلم فهو كلامه ومن فوائد الآية إثبات العلو علو الله عز وجل يؤخذ يا فجري في تؤخذ منين؟ في من الطرفية؟ من ماء الموصولة هي تؤخذ من ماء ولا من أنزل ولا من أنزل؟ كيف ذلك؟ النزول لا يكون إلا من أعلى نعم والأدلة على علو الله عز وجل العلو الذاتي الأدلة أكثر من أن تحصل وأصولها خمسة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة خمسة أما الكتاب القران فمملوء بعدة أوجه والسنة كذلك القولية والفعلية والإقرارية أما القولية فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول سبحان ربي الأعلى ويقول ربنا الله الذي في السماء وأما الإقرارية فقد قال للجارية أين الله قالت في السماء فأقرر بل قال إنها مؤمنة واما الفعليه فانه صلى الله عليه وسلم اذا دعا ربه يرفع يديه نحو السماء ولما استشهد ربه على امته انه بلغ في يوم عرفه جعل يقول اللهم اشهد يرفع اصابعه الى السماء وينكتها الى الناس واما الاجماع فلم يوجد حرف واحد لا بسند صحيح ولا ضعيف عن أحد من الصحابة والتابعين والأئمة أنهم قالوا أن الله تعالى ليس في السماء ابدا فلو قال قائد ولم يوجد عنهم أنهم قالوا أنه في السماء قلنا هذا مكابره هم يقرؤون القرآن وفيه ذكر العلوم هل ورد عن أحد منهم أنه خالف ذلك؟ اذن فهم مجمعون عليه وهذا طريق واضح للاجماع ما منهم فس احد فسر ايات العلو بغير ما, ما تدل عليهم في ظاهرهم اما العقل فكل انسان يعلم ان المنزله العليا خير من المنزله السفلى وأن علو المكان خير من اسفل المكان و العلو فالعلو و صيبه كمال فيجب أن يكون ثابتا لله عز وجل وأما الفطرة فسل عام عوام العجائز إذا أردنا أن يدعون الله أين تتجه إلى السماء حتى العجوز العاميه بفطرتها تشهد بأن الله في السماء وعلى هذا فان هذه الادله الداله على عون الله عز وجل تفند قول من يقول ان الله ليس في جهه او يقول ان الله في كل مكان وكلا القولين ضلال طيب من فوائد الايه الكريمه ان من لم يحكم بما انزل الله فانه فاسق وهذه آخر الآيات الثلاث أولاها فأولئك هم الكافرون وثانيها فأولئك هم مطالبون وثالثها هذه الآية فأولئك هم الفاسقون. فهل هذه الاوصاف موصوف لواحد؟ هذه الأوصاف صفات لموصوف واحد؟ فيه خلاف منهم من قال انها موصوف لموصوف واحد لان الكافر يستحق عليه انه ظالم والظالم يستحق عليه انه فاسق فالكافر مسميه ظالما فاسقا كافرا ومنهم من من يقول ان اختلافها على اختلاف الاحوال فهذا حكم بغير ما ينزل الله فنقول هو كافر والثاني نقول وظالم والثالث نقول أنه فاسد وهذا هو الارجح وجه ذلك أن الأصل في الكلام التأسيس للتوكيد فإذا كان كذلك فينبغي أن نقول كل وصف يتنزل على حال من الأحوال فمن حكم بغير ما انزل الله على ان ما حكم به هو السنه والطريق التي يمشي عليها نابلا حكم الله وراء ظهره فهذا كاف ومن حكم بغير ما انزل الله لعدوان على المحكوم عليه او على غيره فهو ظالم ومن حكم بغير ما انزل الله لهوى في نفسه يتوصل الى غرض يرى انه مطلوب فهذا فاسد. فتكون الايات منزله على اختلاف الاحوال ثم قال الله عز وجل وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه هذا اخر الكتب وافضلها واشرفها واعمها وانفعها وهو القرآن الكريم أنزلنا إليك الكتاب بالحق والمراد بالكتاب القران وهو فعال بمعنى مفهول أي مكتوب فهو مكتوب في اللوح المحفوظ مكتوب بأيدي الملائكة السفرة مكتوب في المصاحف التي بين أيدينا وسمي بذلك لانه جمعت فيه الاحكام الشرعيه والاخبار الصادقه والقصص النافعه واصل الكتب الجمع ومنه الكتيبه لطائفه مجتمعه من من الجيش وقوله بالحق حال من الكتاب اي حال كونه متضمن متلبسا بالحق فيكون انزاله فيكون ما جاء به القران متضمنا للحق هذا, هذا وجه من معناه الوجه الثاني انزلناه بالحق أي أنه حق من عند الله عز وجل فتكون ألباء للتعذية في أنزلنا يعني أنزلناه إنزالا حقا قال الله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل نعم مصدقا لما بين يديه من الكتاب والذي بين يديه من الكتاب ليست التوراه والإنجيل فقط بل هما أقرب الكتب إليه لكن جميع الكتب قد صدقها قال الله تبارك وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب بالحق والميزان نعم؟ لقد إيش أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط فهو مصدق لكل ما سبقه من الكتب ولهذا لا يأتي بعده الكتاب وقوله ومهيمن عليه معطوف على مصدقا ومصدقا هذه حال من الكتاب فيكون الكتاب هو المهيمن مهيمنا عليه اي على ما بين يديه من الكتاب ومعنى الهيمنه قيل معناها الشاهد اي شاهد عليه وهذا فيه نظر لان شاهدا يغني عنها مصدقا وقيل الهيمنه بمعنى السيطره والحكم اي انه حاكم على ما سبقه من الكتب مسيطر عليها ناسق لها وهذا المعنى اصح لان القران مهيمن على كل الكتب السابقة هذا إذا مهيمن عليه الصواب انه مسيطر وحاكم وناسخ لما سبقه ولهذا فرع عليه قوله فاحكم بينهم بما أنزل الله يعني فبناء على ذلك احكم بينهم اي بين اهل الكتاب وبين المسلمين بما انزل الله يعني والمراد بالقران فاذا تحاكموا الينا حكمنا بينهم بالقران لان القران مهيمن مسيطر على ما سبق يعارض ولا يعارض ويحكم ولا يحكم عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق الله هذا القول موجه من الله عز وجل إلى رسول عليه الصلاة والسلام مع أننا نعلم علم اليقين أنه ليفعل ذلك أليس كذلك؟ لكن ليعتبر الناس أنه إذا كان محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ينهاه ربه مرسله عن اتباع اهوائهم عما جاءهم من الحق فكيف بغيره ومعنى قوله تتبع اهواءهم ولم يقل شريعتهم او او نحوها لانهم على هوى وليسوا على هدى فكفرهم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هوى ليس عن عقل ولا عن شر وقوله عما جاءك متعلق بمحذوف والتقدير عادلاً عما جاءك من الحق عادلاً عما جاءك من الحق وهذا أحسن من أن يقدر بمعرضاً عما جاءك لأن تقديره معرضا فيه شيء من الشدة لكن عادلاً أخف المعنى واحد لكن ينبغي استعمال الالفاظ المناسبه اذن عما جاءك من الحق نقول متعلق باي محدود التقدير عادلا عما جاءك من الحق ولم يقل عما جاءك او عما نزل فقال من الحق ليتبين ان ما جاء بالرسول الرسول صلى الله عليه وسلم حق لا يمكن العدول عنه الى غيره لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج لكل يقول النحويون إن التنوين هنا عوض تنوين عوض ايش التقدير نعم أو ل... نعم لكل أمة جعلنا منكم أو لكل واحد المهم أن هذا ت... التنوين عوض عن محذوف عن كلمة جعلنا منكم شرعة ومنهاجا جعلنا صير شرعة ومنهاجا الشرعة ما يشرع وأصلها شرعة الماء والمنهاج ما ينهج وأصله الطريق فكل واحد كل أمة لها شرعه تناسب حالها ومكانها وزمانها ومن تسلكه هذه الأمة إما الكفر وإما الإيمان كل أمة هكذا فشرائع اليهود والنصارى مناسبة لحالهم وزمانهم ومكانهم وشريعه محمد صلى الله عليه وسلم مناسبه لكل امه في كل زمان وفي كل مكان فيكون قوله لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا بعد توحيد الشرع والمنهاج يكون من باب افحام الخصر اي ان هؤلاء الذين يقولون ان شريعه محمد غير مقبوله لانها تخالف شرائعنا شرائعنا وغير صحيحه لانها تخالف شرائعنا نقول ان انتم لكم شرائع خاصه مناسبه ونحن امه محمد لها شرائع خاصه مناسبه وأنتم الآن الان تعتبرون من امه محمد باعتبار ايش الدعوه نعم لكل جعلنا منكم شرعه ومنهجه ولو شاء الله لجعلكم امه واحده سبحانه وتعالى لأن في يده الأمر فلو شاء الله لجعل, لجعل الشرائع واحده يكفر بها من يكفر ويؤمن بها من يؤمن ولكنه سبحانه وتعالى له الحكمة فيما شرع ولهذا قال ولكن ليبلوكم فيما آتاكم يبلو بمعنى يختبر فيما آتاكم أي من الشرائع سواء كانت سهلة ميسرة أو كانت صعبة مشددة فالأول يبتلى بك هل يشكر أو لا يشكر والثاني يبتلى هل يصبر أو لا يصبر لأننا نعلم أن الشرائع مختلفة في يسرها وعسرها فالشرائع الميسره يبتلى بها بإيش بالشكر هل يشكر هؤلاء الذين يسل عليهم أم لا وأما المشددة فيبتلى بها بالصبر هل يصدرون على هذه الشرائق ويقومون بها أو لا ولهذا قال ليبلوكم أي يختبر فيما آتاكم منين من الشرائق فاستبقوا الخيرات أي بادعوها بالسبق إليها والخيرات جموا خير والمراد بها كل ما جاءت به الشريعه الإسلامية فإنه خير ولهذا ما من نبي بعده الله إلا ودل أمته على الخير وحذرها من الشرط فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا الله أكبر المرجع الى الله سبحانه وتعالى كل الخلائق مرجعها الى الله وهل المراد المرجع في الدنيا او في الدنيا والاخره في الدنيا والاخره مرجعنا الى الله في الدنيا والآخرة اما في الدنيا فإن مرجعنا الى الله هو الذي يحكم بيننا وهو الذي يحكم علينا ويحكم فينا واما في الاخره فكذلك يفصل بين يوم القيامه فريق في الجنه وفريق في السعير ي... إلي... الى الله مرجعكم وفي قوله الى الله مرجعكم فيه فائده بلاغيه وهي الحصر وذلك في تقديم الخبر لأن القاعدة أنما أنه إذا قدم ما حقه التأخير كان ذلك دليلا على الحصر طيب يقول فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ينبئ بمعنى يخبر وهل النبأ والخبر معناهما مترادف أو بينهما فرق دقيق يقول شيخ الاسلام رحمه الله انه ليس في اللغه شيء مترادد يعني مئة بالمئة بل لا بد من فرق والا لكان في, لكان في اللغه العربيه شيء من الحشو لا بد من فرق حتى اسد وضرغام وغضنفر وما اشبه ذلك وان كان مدلولها واحدا لكن لا بد أن يكون كل واحد منها مشتملا على معنى دقيق يفرق بينه وبين الآخر. هنا النبى والإخبار. قيل إن الإخبار يشمل ما كان هاماً وما لم يكن هاماً، والنبأ لا يكون إلا في الأمور الهامة. عن ما يتساءلون عن النبأ العظيم؟ قل هو نبأ عظيم فالنبأ يكون في الأمور الهامة العظيم والخبر يكون في أي شيء فيكون على هذا فيكون الخبر على هذا أجب يكون أعم أو لا أعم طيب فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون أي بالذي كنتم تختلفون فيه وحينئذ يحصل الفصل من للعدل عز وجل ويتبين من هو على حق او ليس على حق نرجع الان الى استنباط الفوائد ونسال الله ان يوفقنا للصواب من فوائد هذه الآيات الكريمه هل تريدون ان نختار منكم من يعطينا فوائد او نستدعى كالعاده او نشوف الانسان الكسلان الذي يضع راسه على رقبته، نعم، ونطلب منه التنظيف الفائدة. ها؟ الثاني، الآن وفيما بعد، لأن شوف بعضكم يحتاج إلى تنبيه. طيب نبدأ نستنبط، وفي هذه في هذه العهد الكريمة إثبات أن القرآن كلام الله. منين يا فهد كيف ذلك الضمير يعود على من انزلنا والمنزل كلام أليس كذلك فيوفيد أن القرآن كلام الله تعالى ومن فوائد رائحة الكريمة أن علو الله زل. إثبات علو الله من قولها أنزل والانزال لا يكون إلا من نعم ومن فوائد هذه الايه الكريمة الثناء على القرآن محمود ما ما فيه تعويض نعم فيها قبلها وصف قبلها لا بأس لكن نعم بالحق بالحق ان القران حق ونازل بالحق طيب ومن فوائد هذه الايه الكريمه المنقبه العظيمه للرسول عليه الصلاه والسلام نعم ان المنقبه للرسول انزلنا اليك وهذا يفسر قوله تعالى نزل به روح الامين على قلبك ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان القران مصدق لجميع الكتب مصدقا لما بين يديه طيب تصديقه لما بين يديه ذكرنا انه على وجهي يعني حاكماً بصدق الكتب المنزل الثالثة ومصدقاً لما أخبرت به من نزول القرآن طيب طيب نخلي بقية ثبوازي إن شاء الله بعيد إخطارك لوكي من بعض البلاد الجمس في جامعاتها علم يسمى بعلم الأديان متخصص فيه يكون على علم بالشريعه الاسلاميه والعلم بغيرها من الشرائع كاليهوديه والنصرانيه نعم فاذا سئل المتخصص في تلك البلاد التي قد يوجد فيها نصارى او يهود سئل عن حكم من احكام شريعه هؤلاء السائلين والنفر منهم يهود مثلا أو نصارى فهل يجيبهم ويكون بذلك افتاهم في دينهم أن يجب ان يقول لهم هذا الفتوى غير صحيحه سيأتينا إن شاء الله أنه إذا رفع الينا فإننا نحكم بما أزل الله لأن الحكم لهم عليه منسوخ غير مرضين عند الله عز وجل حتى بالإخبار لأنه لأنك إذا أخبرتهم حكمت لهم نعم نعم الفرق بين الى وعلى ان على تفيد في الاستعلاء وان ان اله في يعني فهو من من من علو وغايته نبي عليه الصلاه والسلام فهمت الله يكتب تعديل القران لما جاء من الحق وياتي من نعم القران كله عين قال الله تعالى ما كنت تدي مكتئ والإيمان قبل أن ينزل عليهم الوحي، وقال تعالى وعلّمك ما لم تكن تعلم، فهو علم وحي. بعض الكتب إيش؟ تشهد أصحاب لعفيها في أنصاف من نبيين على صدق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. على إيش؟ يعني كإثبات إنسانة النبي صلى الله عليه وسلم وشهادة النذيل لذلك. هذه ان قلناها في مع الخصم إن, استشهد ان استشهدنا بها على الخصم الذي ينكر رساله النبي عليه الصلاه والسلام وهو نصراني مثلا نعم ناتي نستشهد بانها لا حجه عليه ولهذا يقول الله عز وجل ولئن اتيت الذين اوتيك بكل ايه ما تبيه قلته؟ نعم. شكرًا حسنًا علي. هل يكون مثل من أخطأ بغير ما أنزل الله يكون مثل من أخطأ بغير ما أنزل الله؟ أين هذا؟ الأوصاف واحدة. لكن أن تعرف أن الحكم يمتاز عن الغتاب لأنه إلزام. لأن الحاكم يلزم والمفتي لا يلزم. نعم نعم اين كلمه وهدى هذا من باب التوكيد اي نعم, نعم. في هدى هو الاول هو الثاني لكن نور ما يحصل من اثار هذا العلم الفرق الفرق بين الشرع والمنهاج ان الشرع شريعه الله والمنهاج سلوك المرسل اليه ونهجه يعني قد يؤمنون وقد يكفرون وأما الشرع فثابته نعم ولهذا يقال نهج نهج فلان ونهج فلان اي سلك قال قائل نعم نقول هذه الآية حجة على أم رأس ما يرأس ولي أحكم هذا الجيل كما الله الإنجيل فيه وجوب اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام يعني الله ذكر بعدها وأنزلنا إليك كتاب بحق مصدق لما بنى في أيام التعب وما هي ومهي من عدل وهذا من ظلال النصاب أن لا يفهموا ما أزل الله على رسوله نعم نعم عند التفصيل في أقواله ما في غير الله كل هذا الرزاق في الناصيف نعم لا على القولين. عندما يكون عندما نجعل هذه الصفات لموصوف واحد يكون الفصل هو الكفر. نعم. ان <تصفيق> <نعم. تصفيق> النصارى هم بنو الصايف. التوراة والانجيل كل منهما كتاب لبني اسرائيل لان الرسول يرسل الى قومه خاصه ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم من فضلك الشريط عندما, يكون... عندما نجعل هذه الصفات موصوف واحد يكون الفسق والكفر نعم نعم النصارى هم بني إسرائيل التوراة والإنجيل كل منهما كتاب لبني إسرائيل لأن الرسول يرسل الى قوم خاصة ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم الله من الشيطان الرجيم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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِهِ قِنُونٌ أحسن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَزَلَ اللَّهُ أي وأنزلنا إلى الكتاب طيب قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله إلى آخر في هذه آية فوعد نعم اقرأها لي اقرأها أولا اكفاظ أن القرآن كلام الله مصدقا لما بين يديه على وجهين نعم والتصديق بها والتصديق بها على وجهه أولا أنه شاهد بصدق الكتب السابقة والثاني أنه وقع مصدقا لها حتى أخبرت به. من فوائد الآية الكريمة أن جميع ما في القرآن حق أن جميع ما في القرآن حق إن كان خبرا فهو صدق وإن كان قصصا فهو نافع وإن كان أحكاما فهو عدل كل الذي في القرآن ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن ناسق لما قبله من الكتب. لقوله ومهيمنا عليه ومن فوائد هذه الايه وجوب الحكم بما انزل الله في القران اذا تحاكم الينا اهل الكتاب لقوله فاحكم بينهم بما انزل الله وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لكن يشمل الامه ومن فوائد هذه الآية الكريمة النهي عن اتباع أهواء أهل الكتاب وغيره من القفار لقوله ولا تتبع أهواءهم ومن فوائدها أن مخالفه أهل الكتاب لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لم تبن على دليل صحيح ولا على عقل رجيح وإنما بنيت على هوى هوى باطل لقوله لقوله ولا تتبع أهواء ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي لمن نهى عن شيء قبيح أن نبين قبحه وأن ينقل إلى وأن ينقل الناس إلى ما هو خير منهم لقوله عما جاءك من الحق، فكأنه قال لا تتبع أهواءهم واتبع ما جاءك من الحق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على المسلمين أن تكون لهم شخصية قائمة لا يتابعون الناس فيكونون أذناباً لأعداء الله بل يجب ان تكون لهم شخصيه قائمه بعزه الاسلام بقوله عما جاءك من الحق ومن فوائد الايه الكريمه أن ما, ان ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق ومن فوائدها ان الله سبحانه وتعالى نوع الشرائع بحسب الامر نوع الشرائع بحسب الامر بقوله كل جعلنا منكم شرائع وسبق لنا في التفسير ان المصالح تختلف باختلاف احوال الناس وباختلاف أزمتهم وباختلاف ايش امكنتهم وهل هذا يكون بالنسبه للشريعه الاسلاميه بان يكون الله قد جعل لكل حال حكما أشرنا في الشرح أو في التفسير إلى ذلك وقلنا حتى في الشريعة الإسلامية تختلف أحكامها بحسب الأزمان والأمكنة والأحوال وذكرنا لذلك أمثلة صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى ادِ الزكاة إن كان عندك مال زكوي وإلا فلا شيء عليك حج البيت إن استطعت وإلا فلا شيء عليك صم إن استطعت وإن عجزت عجزاً مستمراً فأطعم وهل مجرد تجد أن الشريعة الإسلامية نفسها تختلف باختلاف الأحوال ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الناس يختلفون في المنهج في استقبال هذه الشرائع لقوله ومنها جن فمنهم كافر ومنهم مؤمن ومن فوائد هذه الآية الكريمة عموم قدرة الله جل وعلا وأن بيده الأمور الشرية والكونية لقوله ولا شاء الله لجعلكم امه واحدة يعني على ملة واحدة ولكنه سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة فيما قدر وشارط ومن فوائد الآية الكريمة الرد على القدرية من يعرف؟ أنا قلت من يعرف؟ ما قلت أعلموني يا حجات انتبه نعم لأن جعلهم متواحدة يعني على دين واحد وهذا يقتضي ان يكون تدينهم لله بمشيئته ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الشرائع ابتلاء من الله سبحانه وتعالى اي اختبار وليست ابتلاء من البلاء بل من الاختبار بقوله ولكن ليبلوكم فيما اتىكم فالشرائع للابتلاء وخلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن وعمل فتبين بهذا أن شرائع الله وأحكام الله القدرية كلها إيه ابتلاء ومن فوائد الايه الكريمة الحث على السبق الى الخير بقوله فاستبقوا الخيرات يعني خذوا بها ايكم اسبق فان قال قائل المنافسه في الخيرات الا تستوجب الحسد بمعنى ان يكره الانسان ان احدا يسبقه فالجواب لا لان كراهه ان يسبقه احد لا تستلزم أن تكره إذا من الله على أحد فسبق والحسد أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على الغيظ ومن فوائد الآية الكريمة أن المرجع إلى الله تبارك وتعالى شرعا وقدرة لقوله إلى الله مرجعكم فالمرجع إلى الله شرعا هو الذي يحكم بيننا وقدرا فإن, فإن الأمر كما قال الله إن إلينا إيابهم ثم إن علينا فسابهم ومن فوائد هذه الآلة الكريمة عموم علم الله تبارك وتعالى لأفعال العباد لقوله فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون فإن قال قائل وهل الحكم للكافرين على المؤمنين أو للمؤمنين على الكافرين فالجواب بالثاني للمؤمنين على الكافرين لقول الله تبارك وتعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وهذا من غرائب الحكومة ان يبين للخصم انه غالب قبل التحاكم لكن هذا له حكمه وهو ان ينضم الخصم الى الطرف الثاني فالكفار والمؤمنون خصمات ومن الغالب المؤمنون طيب هنا بين الله انه سيكون فصل ويغلب المؤمنون وليجعل يجعل الله الكافرين عليهم يا سبيلا بين ذلك حثد للكافر ان ينضم الى صف المؤمنين لانه اذا تبين له انه خاص وأن الجوله والمعركة للمؤمن فسوف ينضم طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمه انه لا بد لبني ادم من الاختلاف وهذا هو الواقع وقد دلت عليه ايات كثيره مثل قوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لا بد من الاختلاف والمرجع عند الاختلاف الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لقوله فإن تنازاتم بشيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ثم قال الله عز وجل و... ثم قال الله عز وأنحكم بينهم بما انزل الله يعني وأن... وأنزلنا اليك كتاب فاحكم بينهم بما انزل الله وانحكم معطوفه على قوله فاحكم بينهم بما انزل الله وانحكم الخطاب للرسول عليه الصلاه والسلام وفي ان قراءته الضم والكسر وان احكم كلاهما قراءتان سبعيتان احكم بينهم اذا تنازعوا اليك بما انزل الله ولا تحكم بينهم بما عندهم وقد سبق ان بني النظير يرون لهم الفضل على بني بني قريض حتى انهم في الديئات يجعلون بني قريضه على النصف من بني النظير ويقولون اذا قتل النظيري قرضيا فإن فانه لا يقتل واذا قتل القرضي نظيريا فانه يقسى يتحاكمون الى الرسول عليه الصلاه والسلام في هذا وامثاله ويريدون منه ان يحكم به ولكن الله تعالى نهاه عن ذلك فقال وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبعه لان ما اصلوه من هذا الاصل الباطل هوى معه والا فحكم الله بان الخلق سوا ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك هذا كلام الله مع الرسول احذرهم يعني كن معهم على حذر وتخوف أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك في إعراب أن يفتنوك وجهان الوجه الأول أن تكون بدل اشتمال من الهاء في قول احذرهم والتقدير واحذرهم فتنتهم وتعرفون أن البدل ينقسم إلى خمسة أقسام الخامس البدل اللفظي و... فيكون التقدير على هذا احذرهم ايش فتنتهم لأن أن وما دخلت عليه في تأوين مصدر والوجه الثاني أن تكون أن وما دخلت عليه في تأوين مصدر منصوب بين الخافض والتقدير احذرهم من أن يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك وكلا الوجهين في الاعراب معناهما واحد ومعنى ان يفتنوك ان يصدوك عن بعض ما انزل الله اليك والفتنه بمعنى الصد جاءت في القران مثل قول الله تبارك وتعالى ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لما توبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فتنوا بمعنى ايش اخر بمعنى صدق طيب اذن ان يفتنوك ان يصدوك عن بعض ما انزل الله اليك عن بعض ما انزل الله اليك و كان التحذير عن بعض ما انزل فعن الجميع من باب اولى عن بعض ما انزل الله اليك فإن تولوا عن حكمك بما أنزل الله، فعلم أن ما يريد الله أن نصيبهم ببعض ذنوبهم. أنما يريد الله أن نصيب. فعلم يريد الله أن نصيبهم ببعض ذنوبهم. وهذه الإرادة إرادة كونية بمعنى المشيئة أن نصيبهم أن يلحق بهم المصيبة. الإعراب ببعض ذنوب لا بكلها وبعض الذنوب مثل ما ذكرنا قبل قليل ان بني النظير يحكمون بالجوع فيما بينهم وبين بني قريب ببعض ذنوبهم والذنب ما خالف به الانسان ربه فهو ذنب سواء كان بترك واجب او بفهم محرم وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ الجملة هذه كالتسلل للرسول عليه الصلاة والسلام بأن لا يحسن لأن كثيرا من الناس فاسقون لكن اللام في القول فاسقون للتوكيد وفاسقون بمعنى خارجون عن طاعة الله مأخوذة في الاشتقاق من قولهم فسقت الثمرة إذا خرجت من كمها في هذه الآية الكريمة فوائد منها وجوب الحكم بما أنزل الله عند تحاكم أهل الكتاب إليه لقوله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله حتى وإن كان عندهم قوانين تخالف الحكم الشرعي فإننا لا نرجع إليه حتى وإن اقاموا الدنيا ضدنا فإننا لا نهتم به ما دمنا على صراط المستقيم فإن الله يقول إن تنصر الله ينصر ويثبت أقدامك ومن فوائد هذه الآية الكريمة النهي عن اتباع اهواء الكافرين ايا كان لكن اذا قال قائل اذا كان ما ذكروه مطابقا للشريعه فهل نتركه لانهم يفعلونه او ناخذ به لانه شريعه الثاني ولا الاول الثاني لا شك من ذلك وهو مثل عجيب بعض الناس لما سمع قول الرسول عليه الصلاه والسلام خالف المجوس والمشركين وفوا اللحاء وحفوا شوال قالوا ان احبار ورهبان المجوس الا النصارى واليهود الان ايش يطلقون اللحاء فكان مقتضى الحديث خالف ان نحلق اللحيه لأنهم يعفون لحاهم فيقال في, في الجواب سهل انهم الان يطلقون لحاهم وفقا للفطره لا تقليدا لنا واذا كانوا يطلقونها وفقا للفطره فاننا نطلقها نحن وفقا للفطره واتباعا للسنه والشريعة. ومن فوائد هذه الايه الكريمه وجوب الحذر من اليهود والنصارى وغيرهم لقوله واحذرهم ان يفتنوا ومن فوائد الايه الكريمه الاشاره الى ان من اكبر غايات اليهود والنصارى ان يفتنوا من المسلمين عما أنزل الله عليه وإذا كان الله تعالى قد تكلم بهذا في عهد الرسول فالأمر في وقت عهدنا أشد لأنهم الآن يرون أنهم أقوى منا في المادة الحسية فيكون حرصهم على صدنا عن سبيل الله أشد ومن فوائد هذه الآية الكريمه انه اذا كان هذا الخطاب موجها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي الذي اعطاه الله عز وجل من القوه والعزيمه في دين الله ما لم يعطي غيره فما بالك اتم بغيره وما بالك بمن كان في زمن الان فيجب الحذر واسمع الى قوله تعالى وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا لو فعلت صرت انت خليل وصديقه اذن لاتخذوك خليلا اذن لاذقناك ضعف الحياه وضعف المال ثم لا تجل لك علينا النصير والمخاطب رسول الله عليه الصلاة والسلام فما بالك نعم فما بالك بمن, بمن دونه يكون الحذر منهم أشد وأشد أشد وأشد وقال في الآية لولا أن ما ما ولولا أن ثبتناك ما ردته على ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا لولا أن الله ثبت ونصر الله لنا ولكم الثبات لكان يركن إليهم شيئا قليلا ولو ركن إليهم شيئا قليلا إذن لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجري لك علينا شيء هكذا يا فراس ما الذي قلت أنه... آخر شي. اخر شيء وش الان ولا طيب ومن فوائد هذه الآيث هذه الايه الكريمه ان الذنوب لها اثار سيئه من اعظمها التولي عن دين الله وعما انزل الله فالانسان كلما عصى الله ابتعد عن قبول الوحي والشريعه ولهذا قال فان تولوا فاعلم أنما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم ولهذا قال بعض السلف من حرم قيام الليل فانما ذلك لذنب اصابه فاذا رايت من نفسك اعراضا عن شيء من دين الله فاعلم ان هناك ذنبا ان بنى عليه هذا الإعراء والآية صريحة بذلك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن نصيبهم فاستغفر الله لما للنتيجة والسبب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كثيرا من الناس خارجون عن دين الله بالفسوق لقوله وإن كثيرا من الناس ذا وهل المراد بالناس هنا؟ أهل الكتاب أو العموم إن قلنا أهل الكتاب إنهم أهل الكتاب خف الاشكال وإن قلنا العموم صار هناك اشكال لأن أكثر الناس فاسقوا فسقا موجبا للدخول النار ودليل ذلك ما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله يقول يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول أخرج من ذريتك بعث النار فيقول يا ربي وما بعث النار قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وثمين كلهم في النار وواحد من الألف في الجنة أجعلنا الله واياكم منه وإلى هذا يشير ابن القيم في النونية بقوله يا سلعة الرحمن ليس ينالها بالألف إلا واحد لثنان ما يناله من بني آدم بالألف إلا واحد فقط اثنان فهذا الحديث يدل على أن أكثر الناس فاسقوا وأنه لا نسبة بين الصالح والفاسق وهذا مما يرجح أن يكون المراد بالناس من أهل الكتاب فإذا نظرنا إلى اللفظ قلنا هو عام وإن نظرنا إلى هذا الحديث قلنا لا بد أن نحمله على الخصوص ماذا كان شعور الصحابة لما قال إن أهل النار تسعمئة وتسعمئة قالوا يا رسول الله أينا, أينا ذلك الواحد فقال لهم ابشر فإنكم في أمتين ما كانت في شيء إلا كثرتاه يأجوج وماجوج منكم واحد ومنهم ألف ثم قال لهم إني لأرف أن تكون ربع أهل الجنة ثلث أهل الجنة شطر أهل الجنة فكبروا بذلك فرحا. اللهم لك الحمد ولهذا أكثر أهل الجنة صالح هذه الأمة حتى انه جاء في السنن أو في المسند أن أهل الجنه مئة وعشرون صفا منهم ثمانون من هذه الأمة فيكون النسبة الثلثين ومن فوائد هذه العزة الكريمة الحذر، الشديد من موافقة الكفار، وليت أمة،, أمة الإسلام اليوم تنتبه لهذا الأمر حتى لا تلهث وراء المادة ووراء أهل المادة. فلو اجتمعت الامه الإسلامية اليوم على هذا المنهاج لسادت العالم لكنها عندها ضعف الشخصية وضعف الإيمان فانحدرت إلى ما ترون فنسال الله تعالى أن يعلي كلمة ويعز دينه انه على كل شيء قدير نعم لسبب؟ سبب بسبب الا معاذي او يعرض عن تعارض كان يفعله او قال قد اعرض عن ضاعات كان يفعل نعم ثم المشروع في حقه هل ان يكثر من الصلاه مثلا او يكثر من الصوم انا السفر والصراط لا شك اهم شيء الاستغفار والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يقرضون الا الله <تصفيق> نعم له أن يكر إذا رأى أن الصلاة توجب رزوعه للحق وانتهاءه فهي, فهي عن الصلاة تنهى عن حشائي نعم شكرا فإن كان الغرق فيكم ما بين الذي يكون عندما نفسر بالعموم الناس نعم لأن إذا قال كثير من الناس فليس الأكثر أكثر نعم ايش نعم الله حقه كان لا يمكن ان يصل الى حقه الا بهذا فليتحاكم اليهم لا على نيتي ان حكمهم صحيح لكن على نيتي انهم كالشرطه يستخرجون له حقه من هذا الظالم ولو لم لم نقل في ذلك لضاع حقه ففرق بين أن يحكمهم على أن حكمهم شريعة وبين أن يحكمهم ليخلصوا حقا ويعتقد أن حكمهم باطل في الأصل يعني ليس حكام شرعيين فيكونون له بمنزلة بمنزلة شرطة يستخدمون أن له حقا نعم لآخر الليل لكنه ترك في الليل في عجل العلم في أول الليل هل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تكون مثل الآن كان يقوم عقلاً لو تركي أيهما أفضل العلم أو التاج إذن ترك شيئا مفضولا لفاظ لكن من الممكن أن يأتي بالأمرين جميعا. يعني لا يوجد نفسه في اول ليل ولا يوجد نفسه في اخر الليل ايضا ياتي من هذا بقليل ومن هذا بقليل والامر سهل يعني لو تقدم بنصف ساعه قبل الفجر تمكن من ان نصلي ما شاء الله مع الوتر لو فعلم ان ما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس فاشقون اف بحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يطيقون سبحانه بحمده قال الله تبارك وتعالى وان وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. قران عن اظن يا اخر إلى آخر الفوائد. من فوائد هذه الآيات الكريمة؟ كل الآية. أجل إيش أخذ الله ذراها؟ أنا حسبت أنهم نبقي بها شيء. طيب. لا. خلصناها. طيب من يعرف عرب أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله عليك؟ فيه وجهان الأول بدل من الضمير طيب بدل اجتبال بدل الاجتماع والوجه الثاني نعم أن تكون منصوبا للخافض الخافض والتقدير من أن يفتنوا طيب أجل معناها أفرحكم الجاهل جابون قال الله تعالى فحكم الجاهليه يبون الاستفهام هنا للإنكار والتعجب يعني أن الله تعالى أنكر عليهم ذلك وأراد منا أن نتعجب من هذا الابتغاء أو من هذا من هذا الذي يبونه والف هنا وقعت بعد أداة استفهام ومن المعلوم. أن أداة الاستفهام لها صدر الكلام وهنا لا نجد شيئا بين الهمزة والفاء فكيف يكون أو كيف يتوجه العطف بالفاء على شيء ليس بموجود في هذا رأيان للنحوه الرأي الأول أنه كلما جاء حرف العطف بعد الهمزة فإن هناك جملة مقدرة تناسب المقام وهذا جيد من جهة لكنه صعب من جهة أخرى إذ أنه يصعب على الإنسان أن يعرف ما الذي يقدر وأحيانا يشق عليك ذلك كثيرا أو تعجز أن تقدر شيئا مناسبا. والقول الثاني أن الفاء المزاحلقة عن مكانها وأن أصلها قبل الهمزة. وعلى هذا فتكون جملة التي دخلت عليها همزه السفام معطوفة على الجملة السابقة. والتقيير فأحكم فأحكم فأحكم الجاهل, فأحكم الجاهل وهذا لا شك أنه أسهل لإيش؟ لطالب العلم ولأن الأصل عدم, الت... عدم الحذ صحيح أن هذا مخالف للأصل من حيث أن, الف... أن حرف العطف زحلق عن مكانه لكنه أسهل من حيث أن الإنسان تبرأ رمته إذا قال إن هذه الجملة معطوفة على ما سبق وقول أهف حكم الجاهليه اضاف الله الحكم الى الجاهليه فما المراد به هل المراد احكام اهل الجاهليه كوادي البنات وما اشبه ذلك وتحريم بعض المحللات او ان المراد اف حكم الجاهليه يعني الحكم الموصوف بانه جهل نقول كلا المعنيين حق لكن الثاني اعم الثاني أعم لانه يشمل كل حكم مبني على جهل سواء كان من احكام اهل الجاهليه الذين هم العرب او من احكام اخرين وعلى هذا يكون معنى اف حكم الجهل يبغوا والجهل هو عدم العلم وكل ما خالف الحق كل ما خالف الحق الذي هو حكم الله فهو جهل او جهاله فهو جهل او جهاله ثماني عقيله جهال ايش فهو جهل او جهاله ان كان عن غير علم فهو جهل وان كان عن علم ولكن خالف الحق متعمدا فهو جهاله افحكم الجاهليه يبغون ان يطلبوه ولا يخفى ان حكم منصوب وعاملهم يبغون فهو مفعول مقدم ليبغون يعني أن يطلبون حكم الجاهليه وقدم المعمول لإفادة الحصر يعني كأن هؤلاء لا يريدون إلا الحكم الجاهل المبني على الجهل أو الجهال لأن القاعدة عندنا أن تقديم ما حبه التخير مفيد له ثم قال ومن احسن من الله حكما من اسم استفهام لكن هذا الاستفهام بمعنى النفي اذ ان معناه لا لا احسن من الله الحكيم ولكن ياتي النفي بصيغه الاستفهام ليكون ابلغ اذ ان النفي اذا جاء بصيغه الاستفهام فانه يكون مشربا بالتحدي يعني كانه يتحدى كان المتكلم يتحدى يقول اروني حكما احسن من حكم الله فلهذا نقول اذا جاء النفي بصيغه الاستفهام فانه ابلغ من النفي المجرد اذ انه يتضمن النفي وايش والتحدي والتحدي من احسن من الله حكما الجواب لا احد لا احد احسن من الله حكما لانه جل وعلا حكمه جل وعلا مبني على على علم بما يصلح العباد ومبني على رحمه بما ينفع العباد لا يمكن ان يحكم على عباده تبارك وتعالى بشيء يكون تكون يكون ضررا او عاقبته ضررا ابدا لا يمكن لأن نعلم أن حكمه صادر عن علم وحكمه ورحمه طيب من أحسن من الله حكما؟ الجواب لا أحد أحسن لكن لمن لقوم يوقنون يوقنون بالله وبأسمائه وصفاته وبما تقتضيه هذه الأسماء والصفات هؤلاء لا يرون حكما أحسنا من حكم الله اما من عنده ضعف في اليقين فانه قد يرى ان حكم غير الله ايش احسن من حكم الله ولهذا كان الخلفاء الراشدون كانوا لا يتعدون حكم الله ابدا حتى ان الواحد منهم يخاطب الخليفه اذا زل عن حكم الله خطا خاطبه واخبره بالحق لذلك نقول ان تبين حسن حكم الله انما يكون لمن للموقن اما ضعيف اليقين فانهم لا يرون ان حكم الله احسن الاحكام بل ربما يعتقدون ان حكم الله قد مضى عليه الدهر واختلفت الامه واحتاجت إلى حكم جديد وهؤلاء كأنهم يقولون بلسان الحال إن محمد ليس خاتم النبي لأن دينه لا يشمل إصلاح العصر إصلاح العصر إنما يصلح بهذه القوانين التي وضعها جهال أو كفار أو أتباع لهؤلاء وإلا لا يمكن أن شخصا يكون موقنا بالله عز وجل وبما له من الأسماء والصفات والأفعال والأحكام أن يرى أن حكم غير الله أحسن من حكم الله بل ولا يرى أن حكم غير الله مثل, مثل حكم الله ولهذا جاءت الآن من أحسن وأحسن اسم تفضيل يعني فلا يمكن لأي حكم من الأحكام ان نساوي حكم الله فضلا عن ان نكون احسن من حكم الله في هذه الايه الكريمه الانكار الشديد على من بقى حكم غير الله على من بقى حكم غير الله من غير نعم اف حكم جاهليه او <تصفيق> ويأخذ من فوائدها أن هؤلاء القوم على عجب عظيم أن يبتغوا حكم الجاهلية ويدعوا حكم الله الصادر عن علم وحكم ورحمة ومن فوائد هذه الآية أن كل حكم مخالف لحكم الله فهو حكم جاهل حكم جاهل وبناء على ذلك هل يصح ان نصف المسلمين اليوم بجاهليه القرن الثامن عشر او لا يصح جيبوا جماعه نعم كثير من حكام المسلمين اليوم يصح ان نصفهم بانهم جاهليه هذا العصر يعني هذا القرن الثامن عشر نعم ما نعرف ما نعترف بالقرن العشرين نحن نعترف بالقرن الهجري الخامس عشر الثامن عشر جهادكم الله آه. صحيح الخامس عشر أنا رأى خمسة عشر على القرن طيب لا شك أن هؤلاء في أحكامهم وقوانينهم المخالفة للشريعة لا شك انهم جاهلو هذا هذا الخامس عشر هم جاهلون شاءوا ام ابو ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان حكم الله احسن الاحكام لقوله ومن احسن من الله حكم ويترتب على هذا ان الانسان اذا امن بأن حكم الله احسن الاحكام استسلم لحكم الله ورضي به تماما سواء علم الحكمه أم لم, ام لم يعلم وهذا حق اي انسان يرى ان حكم احد هو احسن الاحكام فسوف ينقاد له ولا يعارض ولا يمانع ومن فوائد هذه, هذة الايه الكريمه ان حكم الله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 والناسخة الهاتفية صفر 364 8880 صفر والرقم الثاني صفر 364 5880 صفر ورقم صندوق البريد اثنان وخمس 1000